بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع النفس كألا يكونوا مؤمنين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 فقد كذبوا فتيأتيهم أنزاء ما كانوا به يستهدئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبثنا فيها من كل ذوج كريم إن في ذلك نآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ اسْلُكِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَلَا يَسْتَقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعْجُزُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هاروم ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا في آياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إليك لَو وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَثَرَبْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُبْسِلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَدَّتَّنِي إِسْرَائِيلَ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 أولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رسل المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن استقذت إلى الغير لأجعلنك من المسجونين. قال أَوَلَوْ جَاءتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ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 وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نستبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين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 فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأتكون فأولقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمن لهم له قبل أن آذل لكم إنه لك بيعكم الذي علمكم السحر فلا تفتعلوا لا أقص عن أيديكم وأعوج لكم من خلافه ولا أصلب أنكم أجمعين قالوا لا ضيع إننا إلى ربنا من إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا قطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعباده إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها أولاء إلى شرذمة قليل وإنهم لنا لغائض وإن لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوزه ومقام كريم كذلك وأوَّتنا هذين إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما ذرأ الجماع قال أصحاب موسى إن لم درسوا قال كلا معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعشاك البحرة فلق فكان كل فق كالطود العظيم وأبلكنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين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 إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدوا قالوا نعبد أشناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أترأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآذاؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديه والذي هو يطعمني ويفقيه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 أرْزُقْنِي مِنْ وَرَثَةِ الْجَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِهَذِهِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْقَوْمِ من أت اتقى هذا قلب سليم واذلفت الجنه للمتقين وبرزت الجحيم للغاوي وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون مل دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ظلال مبين إذ نزويكم برب العالمين وما هم فما لنا من شافعي ولا صديق حمين؟ فلو أن لنا كغوث فلَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِك لآيةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بقشتم بقشتم جبارين فاستقوا الله وأطيعون واستقوا الذي أمزكم بما أمدتكم بأنعام وبني وجنات وعيوم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواقع الأولى وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلتناهم إن في ذلك لا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم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 أتفتون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وذروع ولقل صلعها هضين وتنحتون من الجبال بيوتا فارين فاستقوا الله وأقيعوا ولا تقيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا سأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرف ولكم شرف يوم معلوم ولا تمسواها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعطروها فأصبحوا نادني فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم كذبت قوم لوط للمؤسسين إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوَهُمْ لُوطٌ أَلَا تَسْتَقُونَ إِنِّي لَكُمْ عَزُولٌ أَمِينٌ فَاتَّخَذُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا ما عليهم من أجر إن أجر إلا على عبدي العادين أتأتون الذكران من العادين وتدعون ما قال قالتوا مرضكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا نوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملوا فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ندمّن الآخرين وأمّقّن عليهم مطرا فساء مطر ساء مطر المنذرين إن في ذلك لا ين وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم.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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المفسرين وزنوا بالخشطات المستقين ولا تبقثوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسرين واتقوا الذي خلقهم والجبلة الأولين قالوا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 فَقَذَّبُوهُ فَأَقْذَبُوا مَعَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا إِيَّاهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنزِلُ نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنبرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلسناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأذين فيأتيهم بغفة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن مسعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما لَكِنَّنَا مِنْ قَبْلَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرًا وَنَكُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّ لَهُمْ عَنِ السَّمْعِ فَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سَإِنَّ صَوْتَكَ لَقُولَ إِنِّي ذَرِئٌ أُمٌّ مِّمَّا تعمل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في التاجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأسفرهم كاذبون والشعاء يستبعهم الغامون ألم تر أنهم في كل واب يهيمون وأنهم يقولون ما لا يصعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مِن قَلْبِي